اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عام أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأم ولك الحمد بالمال وال ولك الحمد بالمال والأمن والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملأ الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم يمانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا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 يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخاتك اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما اللهم إنهم ضعفاء فقوهم فقراء فأغنهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في مصر اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والمنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأرزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه